أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم لا سيدنا محمد صلاة تزين الأرض والسماوات وما في علمك عدد جواهير أفراد كرة العالم وأضعاف ذلك إنك حميد نجيد وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تزن الأحجار والرمال، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تزين الأبناء والأطفال، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تزين النساء والرجال. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحمل بيها عالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل على محمد زينة السماوات السابعي. اللهم صل على محمد زينة الأرضين السابعي. اللهم صل على محمد زينة ما بينهما. اللهم صل على محمد زناة ما أحصار كتابك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعم علينا بها لواهبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زناة معلوماتك وصال وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زناة مصوعاتك وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زنة من تلا آياتك، أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زنة ما في أرضك وسمواتك، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله زنة جميع خلقاتك. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تأخذنا منها إليك إجاد بات جمال ذاتك اللهم صلي على سيدنا محمد النور الذاتي الساري سره في آثار الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر أرضك وسمواتك وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر قدرتك ومعلوماتك وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر إرادتك في مصنوعاتك وصل وسلم على سيدنا محمد وصفاتك وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمدنا بها فخاتك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر على بات ذكرك وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر مزيد شكرك وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تسترنا بها في الدارين الجميل سترك اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى على آله قدر صحائب و فعالك و سلم على سيدنا محمد وعلى على آله قدر مناء جردوانك و وسلم على سيدنا محمد وعلى على آله قدر نعني جنالك صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قدر وعلو شأن وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاة تجعلنا بها من اهل انعامك جميع ذلك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قادر ادرائه لحقك صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قادر معرفته بحقية حقك وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر تخلقه بخلقك وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر شفاقته على أجمع خالقك وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الصلاة تجعلنا بها من أهل معبدك وعيشك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 صلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تجعلنا بها من اهل مربته <سألوا> اللهم وسلم و على سيدنا محمد وعلى اله قدر جاهه <سألوا> على سيدنا محمد وعلى اله قدر شرف ان اغمي <سألوا> على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدرة أولو همته وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدرة رأفته لمنتهه وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من آل سنته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدرة ما أعطي من الهدا صلو وسلم على سيدنا محمد وعلى آله فى أثناء ما رطى من التأييد على العدى صلو وسلم على سيدنا محمد وعلى آله فى أثناء ما رطى من تبا بما آمنه واهتماما صلو سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تُعيدنا بها من الوضع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما وافيت من الصادقة وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر ما وافيت من الفائقة صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاة تسقينا بها من غموره من خموره الرائقة صلاة تسقينا بها من غموره الرائقة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قدر ما اوتي من عزاء من ال امور وصلي على سيدنا محمد وعلى اله قدر ما اوتي من الاجور وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قدر ما اوتي ليله الاسراء والمعراج والقبور وصلى <سؤال> وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تخرج بها من الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قد ما من الشجاعة وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قد ما اوتي من البراعة صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله قد ما اوتي من القناعة صلى وسلم على سيدنا صلاة تحققنا بها بيد المسكنة والضرعة اللهم صل على محمد صلاة تكون لك طول حقه أداء اللهم صل على محمد وعلى آله صلاة تزيد بها رفعته وسلم, وسلم على سيدنا محمد وعلى صلاة تصوب بها كلمته وعلى آله صلاة تصوم بها كلمته الصلب السليم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تطمئ بها شفاعته، والصلب السليم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترتاب بها مقاالته، والصلب السليم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة مديمة بها كرامته، والصلب السليم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجئزب بها ثوابه وتزكي شهادته. صل وسلم و سيدنا محمد وعلى اله صلاه دائمه كيد الشيطان و ربه اللهم صل سيدنا محمد وعلى من ارياحه صل سيدنا محمد وعلى اله صلاه دائمه بقاء الارواح سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعل الاشباح خيرها الله صنف وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة دائمة لدعاء من نعيم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ماقية بفقاء القرآن العظيم وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تثبيتنا بها على الصراط المستقيم الله سلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تُوحينا بها على سنته صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توفنا بها على ملتهِ صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تسبينا بها من كأسه أبديه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحشرنا بها في جمرته صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمتعنا بها في الدارين بمرجاه نهراته وصلب السلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تمن علينا نوما ويقضة برؤيته وصلب السلام على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها ممن أخذ عنه على حقيقته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة عبد قلت به حيلته له أنت وسيلة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد ضاقت به المسالك وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد يتقيه يالمهالك اللهم صل وسلم على سيدنا <متحدث> محمد وعلى آله صلاة عبد يقصد معالمه صل وسلم على سيدنا <متحدث> محمد وعلى آله صلاة عبد يرجو مكارمه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد تحميه من الأهوال صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة عبد و Spoین جميع الآمال اللهم صل وسلم سلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تقينا بها من الخوف والرضى و ysł و sellم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيدنا بها من شفاة تالئاده و صل有 سلم على سيدنا محمد وعلى آله صراة تعيدنا بها من مرطاه التائد اللهم صلي وسلم سيدنا محمد وعلى اله صلاتا تعيد بها من الجهل والكسل صلب وسلم ولا سيدنا محمد وعلى اله صلاتا تعيد بها من الهم والخطا الله صلي وسلم ولا سيدنا محمد وعلى اله صلاتا تعيد بها من الدين والقعد والجهل فصلا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعيدنا بها من فتناة المسيح الدجالي اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تحفظنا بها من أهل الزيج والجدل فصلا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنفقنا بها في كل قول ونية وعمل اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله صلاه تبر بها سارنا صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تقبل <تصفيق> بها عذارنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تستر لنا بها عوراتنا صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاه تؤمن بها روعاتنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاة تفتح بها علينا فتح العارفين، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجعلنا بها من الصالحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تفتحها بها من المسلمين. صيب السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصعبه صلاة تلحبنا عبادك الصالحين اللهم صل على سيدنا ونبيلنا محمد صلاة تليب بكماله وتكون زيادة في شرفه وإكماله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما واجعل الله مجازاء مألي فيها وقارئها رضاك ورضاه والإقاعة من خبر توحيده ورش رحيق ما ورشف رحيق لما هو والبصول إلى الله اللهم تقبلها بأنواع القبول فاجعلت جائزتها محبته وسحبته وشفاعته في الدنيا ويوم الذهور برامتك يا عمر راهم اللهم يسألك حسن الاقبال عليك والإضعاف إليك والفهم عنك والمصيرة في أملك والنفاذ في طاعتك والمباغبة على إرادتك والمبادرة في خدمتك وحسن الأدب في معاملتك والتسليم إليك اللهم أن يسرك من ما سالك منه محمد النبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر كله فإنك أنت الله الغني الغفور الرحيم أسألك بالهادي محمد صلى الله عليه وسلم إلى صراط المستقيم صراط الله الذي لهما في السماوات وما في الأرض ألا إلا الله تصير الأنور مغفرة تشرح بها صدري وتضع بها وزري وتربع بها ذكري وتيسر بها أمري وتنزي بها فكري وتقدش بها سري وتكشف بها أطري وترفع بها قادري إنك على كل شيء قدير يا عظيم العفي عنا يا من ليس لعد لي منه أدن ولا لأحد أنه أقل يا من نصير كل شيء إليه ورزق كل أحد عليه يا من لا تغيره صروف سوال في الأزمان ولا يتعاظه هو كل شيء كان يا من صدع الارض على الماء وشد الهواء بالسماء واختار لنفسه الاسماء الحسنا وهرسنا بعينك التي لا تنام وكلنا بركنك الذي لا يرام واغفر لنا بقدرتك علينا فلا وانت رجاؤنا الله اغفر لنا طيب لي قلبي ووسي رزقي وقني بما رزقتني ولا تذهبني بنفسي إلى شيء من صرفته عني برحمتك يا رحم الراحيم اللهم احفظني على ديني وأماني وفرج عني وسلمني من الدنيا وآفاتها برحمتك يا رحم الراحيم اللهم إني ذنوبا فيما بيني وبينك بالله وبالله فيما بيني وبين خلقك اللهم ما كان لك لنا فام فيك وما كان هذه خلقك تتعمل به اني اذن لي بفضلك انك يا سليمان فيرا الله سبحانه ولا سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد النيل. إذا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيبهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد للقاء الصدق والحق بعده مع عمر حيث كان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد للقاء لخير أمتي بعده أبو بكر وعمر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل لا يشفى عنا عثمان بن عفان في سبعين ألفا من أمتي قد استوجب النار حتى يدخل الله الجنة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل يا عائشة هؤلاء الكلفاء بعد يعني أمامك وعمر وأثمان رضي الله عنهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد للقائل النظر إلى وجهه علي عباده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل إن الله أمرني لحبي أربعة من أصحابه وقال أحبهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائن يا علي وإن أول أربعة يدخلون الجنة أنا وأنت والحسن أنا وأنت والحسن والحسين الحديث صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل عشرة مريش في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن بني عوفي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضوان الله تعالى عليه مجمعين اللهم صلِي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد القائل من أحسن القول في أصحابه فهو مؤمن اللهم صلِي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد القائل للنهي منها أهل البيت الصالحون الله في لي الله بصلي وعلى سيدنا محمد الذي جمعت كل المكارب فيه ولديه صلاة دائمة متوالية منك إليه بجميعه صلاة صليت عليه قدر كل في ذرة ما في علمك من العدد في كل طرفة من الأزل إلى الأبد فلا غاية لها ولا منتهى ولا حتى ولا أمد ولا على سيدنا محمد وسآل سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم الخليل وعلى سيدنا موسى الكليم وسيدنا عيسى روح الله الامين وعلى سيدنا داود وسيدنا سليمان سيدنا زكريا وسيدنا وعلى سيدنا يحيان على سيدنا يحيى وعلى سائر النبياء والمرسلين وعلى اليهم وصابهم سلم تسليما وبارك كذلك وأضعاف أضعاف, أضعاف ذلك وجعلنا يا إلهي إجاههم من أهل عشقك وبصالك سبحان الله من الملزان ومن تهب علمه ومبلغ الرطاء وزنة الأرش في ذلك وسبحان الله وبحمده عدل خلقه وهرطاء نفسه وزنة أرشه ومداد كلماته كذلك سبحان الدائم القائم سبحان سبحان الله عز وجل الله بعمده سبحان الله العظيم بعمده سبحان الملك القدوس سبحان رحم الملائكة وروحه سبحان العلي نالا سبحانه تعالى إشذالك سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله من الأماف خلق سبحان الله عدد أما في الأرض والسماء سبحان الله من في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما كتابه سبحان الله من احصر كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله الا كل شيء كذلك والحمد لله لذلك ولا اله الا الله كذلك والله اكبر بسبب ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم كذلك ولا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك استغفِر الله لا إله إلا هو ولحم قيمات إليه كذلك الحمد لله مثل ذلك على ذلك اللهم ورد عن صحبه اللهم ورد عن صحبه في الغالي وعن الفاروق الباري وعن الفاروق الباري وعن فينوريني حسناني الاحسنين وعن المطهرات الباتولي ما الطال ما الطاهرين وعن سائر أبناء الرسول وعن سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعن ترجمان القرآن وسيدنا أبو طالب بن عبد المطلب ما وببقية العشرة المبشعة الرضواني وعن الأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وعن سائل الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وعن الأربعة الأئمة المجتهدين وعن تابعهم ليسهم إلى يوم الدين وعن مهدي العبادي ومن مهي البلاد من أضلنا زمانه وقربه آهوان الظهور من يبلغ العرض قسطاً وعدلاً فأهلاً له وسهلاً اللهم اجعلنا تابعيه حقيقةً ومن ساركيه طريقةً وعن مزرائه وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعن قطبي هذا الوقت والإمامين والأملاء والأوتادي والأفراد والبدلاي والقبائي والمجبائي والرقبائي سيما أصحاب التومتي وسائل العباد والزهاد وعن مشايخنا ووالدينا وأقبائنا وإخواننا والمسلمين في كل وقت وحين اللهم إني أسألك وتمسل إليك وأتشفع عندك بهؤلاء القنفاء الأربعة الكرام وبأهل بيت نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وبأولادهم الفخام وأحفادهم العظام وبقية العشرة البررة المبشرة والسائد الأصحاب والأحباب والأولاد والأيوة الأنجاب المنتهمين لعزيز الجنابي أن تجعل مصنفها من من سعد على ميراج القبول فتمتع بأنماع سرور البصور اللهم اجعل جزاءه منك قربه ومنه الشفاعة في جميع من أحبه. اللهم نقل نسبه الطاهر وحققني بحسبه العلي الباهر. اللهم اسقني من جريالي توحيده شربة تغيبني عن كميني وتحفظني من كل شيء وريني. وكذلك قال رها والناطق اليها بعلق قول السات اتباعها في هذا الزبدي والقصوري والثغوري ذكر يا الله يا واسع يا متود يا مجيد يا فعال لما تريد جد علينا وعامنا يا هديه الكريمك اهل التقوى وهن المغفره والحمد لله حمد العارفين حمد الداكين حمد الشاكرين حمد المستطابين لله رب العالمين اللهم يسألك العفو والعافية بالدين والدنيا والآخرة ظاهرة وباطنة إلهي قد أعقني عن العروج إلى حضراتك بك دعوى وجودي فدب علي يا تواء تومة تحفظني من ذلك تقر عيني بشعوده الله إنك تعلم مفقري وفاقتي وعزي عن القيام بواجب شكرك فاقبل معافرتي واجعلني لديك محقوماً ولعرائسي وجعليك محقوب مخطوباً وفي جميع الأهوال مطلوباً وفي دوامين خاصة خاصة أهل مقود مكتوباً اللهم إن يسلك بعضلة مجموية وبأسرار ربوبية والعزة سرمدية من المنزهة على الكيفية والشبهية وبحق ملائكتك أهل الصفات الجوهرية وبعرشك الذي تغشاه الأنبار وبما فيه من الأسرار أن ترزقني أن ترزقني استقامة وأن على دينك وعلى السنة والجماعة فيك طيبة يا قدس قدسني عن العيوب والآفات وطهرني عن ذنوب والسيئات وكشفني يا ربي عجاب الظلمات وعلمي بنورك ما أظهر تموري أبادك أهل قلوب الطائرات ولا تجعلني يا الله يا الله يا الله ممن يوشى قلوبهم. يظلم الظلمات يا من كسا قلوب العارفين بيور الولوهية فلم تستطيع الملائكة رافعاه رؤوسهم من صدمة الجباروتية يا مالك يا عزيز ابسني سر أسماء كالعزيزة وأمدني برقيقة من رقائقك حتى أشاهد سر الإجابة منك يا الله يا الله يا الله اللهم يا ذا الفضل والجهد ومن ليس لأطائه نفود يا صمد يا ودود يا حقيقة كل موجود إني أسرك بصعب العظم المبوض من المحبوض أن تقيد في قلبي بزيتي كان مصباح القرفان والوقود وتحقل بإفء لشهودك عين مصيرتي حتى لا غيرك في كل لمحة دنيابية وأخربية تكتواني حولنا البراثة والإخلاص وتجعلني من كن أهل الإختصاص وتعققني بالمتابعة الشريعة الغرائي وتحفظني من الغفلة سر مجارعة وتقلع من قلبي غروق الرياسة وتجعلني من بني على كمال الصدق العبودية المحظة أساسه وتسيرني سفينة في بحر ذاتك وتسقيني من خمر توحيدك الذاتي شربة لا أرى خيال ولا أشبه وحقيقتي وحققني إذل كمال مربوذية وادسني خلاع كمال وراثة المحضة المحمدية وبل جميع ضائي وحراسي وقوايا بكمال محبتك ومحبته رسولك رسولك المصطفى وآله وصحبه قل الصدق والصفاء ومشايخ الكمال والمفاعة تبقي مني أثراً إلا وقد امتلى بعبهم وعلى أقنى بحزبهم يا أدود يا رحيم يا الله صلى الله على خاتم من النبويه النبوية وعلى عاله وصحبه أرباب عناية ترسل تسليما تسليماً والحمد لله اولا والحمد لله آخراً والحمد ذا نستعذر لكل كلها ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وعس الله وان يعمل الله وان يمن النصير اللهم على محمد النبي وعلى ال ي على, على محمد وازواجه وذريته كما صليت على وبارك النبي محمد كبار Çeviri ve